بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأدنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأدلت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من اوتي كتابه وراء ظهره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 والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبقه فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون